ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا, توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ينبئكم بما ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينذئكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعوا وخفية تدعونه تضرعوا وخفية لئن جانا من هذه لنكونا من الشاكرين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 سوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخطؤون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخطؤوا في حديث غيره وإما ينصي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى وَإِنَّمَا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ